112. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم 113. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 116. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 117. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم 119. قيل وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وراهره من قباله العداب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتوبستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء امر الله وراكم بالله الغرور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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 118. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن 119. وإن المصدقين والمصدقات وأقرروا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم 110. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 121. ثم يهيج فتراه مصفرا 122. ثم يكون حطاما 123. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 124. وما الحياة الدنيا إلا متاع الورور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة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 وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعٌ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَصُوْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم 115. يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله